بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نبيرا الذي له ملك السماوات و ا ل أ ر ض ولم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له م شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دوني آ ل ه ه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا يملكون لانفسهم بانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا اذ كنت ا تراه و أ ع ا ن ه عليه قوم آ خ ر و ن فقد جاء فقالوا اساطير الاولين اكتبها فهي تملى عليه بكره واصيلا قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما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 لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا و د ع و ا ثبورا كثيرا قل أ ذلك خير أ م ج ن ة الخلد التي وعد المتقون س كانت لهم جزاء ومصيرا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 ام هم ض ل ا ل س ب ي ل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أ ن نتخذ من دونك من أ و ل ي ا ء ولكن ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا لقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم ذقه عذابا كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا ان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 وقلنا اذهبا إ ل ى القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا ف ذ م ر ن ا ه م تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أ غ ر ق ن ا ه م وجعلناهم للناس ايه وجعلناهم للناس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 ام تحسب أ ن أ ك ث ر ه م يسمعون أ و يعقلون إ ن هم إ ل ا ك ا ل أ م ع ا ن بل هم أ ض ل سبيلا الم تر إ ل ى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا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 وكان الكافر على ر ب ي ظهيرا وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا مبشرا و ن ب ي ر ا قل ما أ س أ ل ك م عليه من أ ج ر الا من شاء أ ن يتخذ إ ل ى ربه سبيلا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 وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أ ر ا د أ ن يذكر أ و أ ر ا د شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على ا ل أ ر ض هونا و إ ذ ا خ ا ط ب ه الجاهلون قالوا سلاما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 ومن يفعل ذلك يلقى أ ث ا م ا يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب و آ م ن وعمل عملا صالحا فاولئك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 ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها